فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَوْطِيقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ظَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامَة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 وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركمه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم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 عَتَوْا عَن امر رَبِّهِم فَاخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرون فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرين وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقين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 فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجَاعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا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 والرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون